السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد تفاجا بعض ا ل إ خ و ة تغيير في الجدول وهذا مطلب له أ ك ث ر من خمس سنوات ل أ ن ن ا عندنا كتب درس واحد في ا ل أ س ب و ع منها ما له بضع عشره سنه يعني بدون م ب ا ل غ ة إ ذ ا كان بعض الدروس له ث ل ا ث ة عشر سنه ومنها ماله عشر سنوات ومنها ماله ثمان سنوات على سبيل المثال صحيح البخاري له ا ل آ ن ثمان سنوات ولا أ ن ج ز ن ا الثلث صحيح مسلم كذلك ولا أ ن ج ز ن ا إ ل ا الثمن من صحيح مسلم نعم الروض المربع قطعنا فيه شوط كبير ما بقي إ ل ا ش ي ء ي س ي ر المتون الصغير أ ن ه ي ن ا عدد كبير منها لله الحمد يبقى أ ن الكتب ا ل م ط و ل ة تحتاج إ ل ى تركيز والطلب منذ خمس سنوات أ ن يقتصر في الجدول كله على كتاب واحد بحيث ينتهي هذا الكتاب خلال س ن ة أ و سنتين أ و ثلاث مهما كان طول فالطالب الذي ي أ ت ي إ ل ى الرياض ويدرس أ ر ب ع سنوات يحضر كتاب كامل انما على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ق د ي م ة التي سلكناها ي أ ت ي ويجلس أ ر ب ع سنوات ويذهب بباب أ و كتاب من صحيح البخاري وأبواب من صحيح ونصف أ ب ب و ا م ح ح ي مصير سوره من تفسير القرطبي ونصف جزء من الرد و هكذا فكون ه يذهب بكتاب كامل أ ف ض ل بكثير من كون ه يذهب ب أ ب واب أ و و ر ق ا ت من ا د ة كتب وكان الطلب منذ خمس سنوات او اكثر مليح لكن متردد نظر ا ل ل أ خ و ة ا ل ذ ي ن ا ر ت ب ط و ا معنا بكتب م ع ي ن ة لا ح ف ا ه م ح ق ي ق ة نسيما المتقدمين منه ثم لما أ خ ذ ن ا شهر كامل في ا ل م و ط أ وقطعنا فيه شوط كبير سدس الكتاب شجعنا على ا ل نسك ا ل ط ر ي ق ة التي طلبت سابقا ف ا ل آ ن نركز على ا ل م و ط أ خلال هذا الفصل ان شاء الله ننهي المجلد ا ل أ و ل إ ن شاء الله تعالى المقرر أ ن ينتهي المجلد ا ل أ و ل في ن ه ا ي ة الفصل ا ل أ و ل إ ن شاء الله تعالى المجلد الثاني الفصل الذي يليه مع شهر بعد مثل شهر ا ل ذ ي فات بعد رمضان ان شاء الله وبهذا ينتهي كتاب كتاب أ ص ل من أ ص و ل ا ل س ن ة بعد ذلك اذا انتهينا منه ن ب د أ بالبخاري البخاري من ثمان سنوات ولا انهينا للثلث و إ ذ ا قلت ان الربع ما سجل فلا مبالغه نعم سجل تسجيلات ف ر د ي ة لا ندري ا ن أ ص ح ا ب ه ا لكن ما سجل ا ل إ ي م ا ن ما سجل العلم ما سجل الطهارة وصلاة من م أ ه م ا ل أ ب و ا ب وعلى هذا سوف يكون البدء ب إ ذ ن الله تعالى بعد الموطن نصح ا ل خ ي ر ن الاول إ ن شاء الله、ده. وسوف يكون له جميع ا ل أ ي ا م ما عدا العصر يوم الاثنين وعصر ا ل ج م ع ة وعشاء ا ل ج م ع ة لا شك أ ن ه لا بد من ا ل ت ض ح ي ة في مثل هذه التصرفات ا عشاء الأثنين وين راح أنا لي كتاب في عشاء الجمعة هنا ب في في أين لي ذهن قد لاحظنا النقص في أ ع د ا د الطلاب ل سيما في الكتب التي طال أ م د ه ا سبل السلام على سبيل المثال ب د أ ن ا ب ج م ع غفير استمروا سنتين ثلاث ثم بعد ذلك ا خ ذ و ا ينقصون و ذ ل ك المقرر لا ي ق ر أ ش ر ح ق ت ل ا ق ا في الدروس نقتصر على المتون يبقى عد النظر في المتون الصغيره التي وقتها يوم الثلاثاء المغرب ي س أ ل عنها في وقتها إ ن شاء الله تعالى إن انتهى ت ج ر م ي ة هل نستمر على هذه ا ل ط ر ي ق ة أ و نجعل الكتاب الذي هو محور الدروس بديلا مع هذه ا ل م خ ت ص ر ا ت ف أ ر ج و أ ن لا أ ك و ن قد أ س ا ء ت الى احد ف هذا التصرف والطلب مثلما ذكرت قديم واستشارنا بعض ا ل أ خ و ا ن لا سيما الكبار من الطلاب وقالوا هذا إ ج ر ا ء طيب والحاجه ملحه واستشارنا أ ي ض ا بعض الشروط ل أ ن كوني انتهي كتاب واحد كامل مثل الموطن أ ف ض ل بكثير من ا ل ن ج ل ا ل سنين ننهي ب ا ب ا و بابين من كل كتاب الرضا المربع إ ن شاء الله ينتهي ويبقى النظر في البديل في وقته إ ن شاء الله تعالى ثم بعد الموطا ب م ش ي ئ ة الله تعالى ن ب د أ بصحيح البخاري ي س ج ل من أ و ل ه ا ل أ ب و ا ب ا ل أ خ ي ر ة من صحيح البخاري التي هي في نظر كثير من طلاب العلم ليست أ ه م ي ت ه ا مثل ا ل أ ب و ا ب ا ل أ و ل ى سوف تكمل بدورات إ ن شاء الله وفي أ و ق ا ت تكون دروس ط ا ر ئ ة وقد انهينا ل كتاب الرقاق فيما يقرب من عشرين شريط وكتاب الفتن في ث م ا ن ي ة اشرطه وسوف نسير على هذا المنوال إ ن شاء الله تعالى في هذه ا ل أ ب و ا ب ليختصر علينا الوقت ليبقى ا ل إ ي م ا ن هو من أ ه م المهمات العلم وحاجه طالب العلم إ ل ي ه لا تخفى ا ل أ ب و ا ب العبادات ط ه ا ر ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة الحج ا ل ص ي ا م إ ل ى آ خ ر ه ثم المعاملات أ ي ض ا ً تشرح شرح في شيء من البسط و التوضيح و يسجل إ ن شاء الله تعالى ليكن و الكتاب كاملا و على هذا إ ن شاء الله تعالى سوف نسير و أ ع ت ذ ر م ر ة ث ا ن ي ة ل ل أ خ و ة الذين ارتبطوا ب ك ت ب و لم يتيسر ادراجها في الجدول بقي عندنا كتاب واحد و مهم جدا ً و زاد المعاد في عشاء ا ل ج م ع ة إ ن كان له ح ض و ر مناسب ي ح ض ر صاحبه و ي ق ر أ إ ن شاء الله تعالى إ ض ا ف ة إ ل ى الموافقات و سبل السلام لتكون ثلاثه ة في عشاء الجمره ع إن شاء ا ان مجهة م شاء الله ثلاثة كم تعالى من جيل هذا ممي. تفضل. بسم الله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 عن مالك عن د ا و د بن ا ل ح س ي ن عن الاعرج عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره لا تبوك عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر بن و ا ث ل ة أ ن معاذ بن جبل اخبره أ ن ه م خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ا م ة ا ب و ك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر ا ل ص ل ا ة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قرار قال إ ن ك م ستاتون غدا إ ن شاء الله عين تبوك و إ ن ك م لن تاتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى ياتي فجئناها وقد سبقنا إ ل ي ه ا رجلان والعين تبض بشيء م م ا ف س أ ل ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما م م ا ي ا شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا ب أ ي د ي ه م من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم ع ا د و ا فيها فجرت العين ماء فاستقى الناس الله الله كثير عن طالت مالك جنانا ع م ل عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن ه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك رحمه الله قرى ذلك كان في مطر ع مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا جمع ا ل أ م ر ا ء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم ع مالك عن ابن شهاب إن انه سال سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا ب أ س بذلك أ ل م تر إ ل ى ص ل ا ة الناس بعرفه عن مالك أ ن ه بلغه عن علي بن حسين أ ن ه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسير ل ي ل ة جمع بين المغرب والعشاء يقول في قصر قصر قصر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة كتاب رحمه مصدر السفر قصر تقول قصرت ا ل ص ل ا ة كما تقول قصرت ا ل ص ل ا ة بفتحتين مخففا قصرا و قصرتها للتشديد تقصيرا و أ ق ص ر ت ه ا اقصارا و ا ل أ و ل ا ل أ ش ه ر بالاستعمار ا ل ل هو ق ص ر مصدر قصرت و قصرت و المراد به التخفيف من ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة و الاقتصار منها على ركعتين وهذا خاص ب ا ل ر ب ا ع ي ة الظهر والعصر والعشاء ونقل ابن المنذر وغيره ا ل إ ج م ا ع على أ ن القصر لا يدخل ص ل ا ة الصبح ولا ص ل ا ة المغرب وقد جاء استثناؤهما في حديث عائشه الاتي فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين ركعتين ف أ ق ر ت ص ل ا ة السفر وزيد في الحضر إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا وجه النهار و إ ل ا الفجر ف إ ن ه ا تطول فيها ق ر ا ء ة وسياتي ان شاء الله تعالى وشذ من شذ فقال بقصر المغرب وهذا ينسب لابن دحيه لابن خطاب بن دحيه ينسب له هذا القول وهو قول شاذ لا يعول عليه ف ا ل إ ج م ا ع منعقد على أ ن المغرب لا يدخلها القصر وكذلك الصدف يقول ل ن و ي ذهب الجمهور إ ل ى أ ن ه يجوز القصر في كل سفر مباح في كل سفر مباح وذهب بعض السلف إ ل ى أ ن ه لا يشترط في القصر الخوف في السفر و بعضهم ذهب بعض السلف ل أ ن ه يشترط ل أ ن قول ع ر ط لانه ي ش ت ل ا على انه لا يشترط ف كيف يخصه بعض السلف على ما سياتي و ذهب بعض السلف ل أ ن ه ك ا ن يرى أ ن ه اشترط الخوف في السفر لجواز القصر وهو منطوق ا ل آ ي ة إ ن شفتم وهذا الكلام س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى يقول و ذهب بعضهم إ ل ى اشتراط كون السفر س و ا حج أ و عمره أ و جهاد حج أ و عمره أ و جهاد و ك أ ن ه أ خ ذ ذلك من أ س ف ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ه لم يسافر إ ل ا هذه ا ل أ س ف ا ر حج أ و عمره أ و جهاد واشترط بعضهم كونه سفر ط ا ع ة على كل حال السفر المباح جماهير اهل العلم على جواز القصر فيه سفر ن ز ه ة مثلا سفر ت ج ا ر ة يجوز القصر、فيه. لكن لا بد أ ن يكون مباح ا على أ ق ل ا ل أ ح و ا ل و إ ذ ا كان سفر ط ا ع ف م باب أ و ل ى ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة و سفيان الثوري يقولون يجوز القصر في كل سفر في كل سفر سواء كان سفر طاعه او مباح أ و م ع ص ي والجمهور لا يجيزون القصر في سفر ا ل م ع ص ي ل أ ن القصر وجميع الرخص رخص السفر إ ن م ا شرعت للتخفيف على المسافر فهذا المسافر العاصي في سفره ينبغي أ ن لا يعان على معصيته لان شخص خرج قاطع طريق مثلا أ و خرج إ ل ى انتهاك محرمات وجرائم مثل هذا ينبغي ان يشدد عليه ويضيق عليه الله جل وعلا لما ذكر تحريم ا ل م ي ت ة حرمت عليكم ا ل م ي ت ة هذا ا ل أ ص ل ثم أ ب ا ح ه ا ا ل م ط ر فمن اضطر لكن بقيت نعم الكلام فمن اضطر ف ل ي أ ك ل كذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فدل على أ ن العاصي لا يترخص و إ ذ ا كان هذا في ا ل أ ك ل من ا ل م ي ت ة عند ا ل ض ر و ر ة فالمنع من الترخص بقصر ا ل ص ل ا ة و ج م ع بين الصلاتين والمسح ث ل ا ث ة أ ي ا م من باب أ و ل ه ا لا يرخص له لا يخفف عليهم من أ ج ل أ ن يرتكب أ ك ب ر قدر ممكن من معصيته في سفره هذا ه ذ عاصي يضيق عليه ولا يرخص له هذا قول جمهور اهل العلم و ي ذ ر ه ا ابو ح ن ي ف والثوري إلى أن القصر وجميع الرخص أن وجميع م ر ت ب ط ة بوصف مؤثر وهو السفر وجد الوصف إ ذ ن يوجد الحكم إ ذ ن يوجد الحكم القصر ر خ ص ة ق ص ر ر خ ص ة ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل ص ل ا ة ا ل إ ت م ا م والجمع أ ي ض ا ر خ ص ة ل أ ن ا ل أ ص ل التوقيت و ا ل ر خ ص ة عند اهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ا ل أ ص ل أ ن ا ل ص ل ا ة في أ و ق ا ت ه ا التي حددت ّ بالنصوص ا ل ص ر ي ح ة أ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا جاز تقديم إ ح د ى الصلاتين أ و ت أ خ ي ر ه ا لمعارض راجح وهو السفر الذي من لازمه ا ل م ش ق ة من لازمه ا ل م ش ق ة في ا ل أ ص ل لكن هذا اللازم ليس بلازم ل أ ن النصوص علقت ذلك السفر ولذا لو سافر شخص من غير م ش ق ة من غير م ش ق ة نقول يترخص يجمع ويقصر ويفطر ويمسح ثلاثه ايام بلياليها ولو لم يدر مشقه ولذا أ ه ل العلم الفقهاء لما حددوا ا ل م س ا ف ة قالوا ولو قطعها في ساعه ة ومستحيل يقطعها في س ا ع ة في و ق ت ه لكن في وقتنا تقطع في اقل بعض الناس يحجوا على نصف س ا ع لكنها رقصه اقبل و ا من الرقصه يختلف أ ه ل العلم في ا ل أ ف ض ل ه ل القصر أ و ا ل إ ت م ا م الجمع أ و التوقيت و ا ل أ ك ث ر ع ل ان القصر أ ف ض ل من ا ل إ ت م ا م القصر أ ف ض ل من ا ل إ ت م ا م و ص د ق ا ت صدق الله بها فاقبلوا صدقته يرى ابو ح ن ي ف ة أ ن قصر ا ل ص ل ا ة في السفر واجب وهمدته في ذلك حديث ع ا ئ ش ة وسياتي يقول رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في الحظر والسفر الجمع بين الصلاتين في الحظر والسفر الجمع بين الصلاتين في الحظر ي أ ت ي فيه حديث ابن عباس النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م جمع ب ا ل م د ي ن ة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر هذا في الحظر والجمع في السفر ب ق ي ة النصوص ب ق ي ة الاحاديث الباب يقول حدثني يحيى عن مالك بن داوود بن الحصين المدني عن ا ل آ ر ج عبد الرحمن بن هرمز عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك يجمع بين يجمع الى ظ ه سفره ر والعصر ل في إ تبوك تبوك في ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة من ج ز ي ر ة العرب ممنوع من الصرف لوزن الفعل الصرف وزنها تقول تبوك زينتها تقول إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل ت أ ن ي ث إ ن أ ر د ن ا ا ل ب ق ع ة والعلميه ايضا فهو عالم على تلك ا ل ب ق ع ة في س ن ة ابي داود و م س ر أ ح م د وغيره في هذا الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إ ن ارتحل بعد زوال الشمس وجمع تاخير ان ارتحل قبل الزوال وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى اختلف فيه على يحيى بن يحيى في اسناده ف ر و ي عنه مرسلا وكذلك هو عند جمهور رواه موطا مرسل وقد ر و ي عن يحيى مسندا للاعرج عن ابي هريره هو عند أ ك ث ر رواه موطا مرسل وابن عبد البر يقول حتى في ر و ا ي ة يحيى اختلف فيه عليه منهم من رواه مرسل ومنهم من رواه مسندا يقول ق د روي عن يحيى مسندا لعرج هريرة أبي و الذي يظهر أ ن ه في ا ل أ ص ل في ر و ا ي ة يحيى مسند لكن بعض الرواه لما راه أ رجساء ب بي أ ك ث ر الروايات مرسل أ ر س ل ه في ر و ا ي ة يحيى كما قال بعض ا ل ص ر ا ح و على كل حال الحديث لا إ ش ك ا ل فيه ثم قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن ابي الطفيل عامر بن و ا س ل ة عامر بن واسله ولد عام احد وله رؤيه و صحابي وعمر إ ل ى أ ن مات س ن ة عشر و م ا ئ ة على الصحيح وهو آ خ ر من مات من ا ل ص ح ا ب ة فيما قاله ا ل إ م ا م مسلم وغيره حديث ما من نفس منفوسه هي على وجه ا ل أ ر ض ي أ ت ي عليها م ئ ة عام ر أ ي ت ك م ليلتكم هذه ف إ ن ه ما من نفس منفوسه على وجه ا ل أ ر ض ي أ ت ي عليها م ئ ة عام وهذا قاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في آ خ ر عمره وكان آ خ ر من مات من ا ل ص ح ا ب ة س ن ة عشر و م ئ ة يعني بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد م ق و ل ت ه تلك في م ئ ة س ن ة عمر طويلا وبعضهم ي ض ع ف حديث ا ل ج س ا س ة بهذا الحديث و أ ن ه وان الدجال موجود على ع ه د عليه الصلاه والسلام كما في حديث ت م ي م عند مسلم وياتي عليه مئات ا ل ع و ا م حتى يخرج في آ خ ر الزمن ا ولا شك أ ن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم ولا أ د ن ى اشكال فيه وهو خاص و أ ي ض ا هو في البحر و ليس على و ش ه ا ل ي ر د أ ي ض ا و ج و د ا ل خ ض ر ف ي قول ا ل أ ك ث ر انه باقي و إ ن كان القول المحقق الصحيح عند المحققين من العلم أ ن ه قد مات أ ن ا ب الطفيل عامر بن و ا ث ل ه أ ن معاذ بن جبل أ خ ب ر ه معاذ بن جبل ا ل أ ن ص ا ر ي من اعيان ا ل ص ح ا ب ة من اعلمهم بالحلاء والحرام أ ن ه م يعني ا ل ص ح ا ب ة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ا م ة أ ب و ك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا يعني جمع ت أ خ ي ر ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل خرج من ايش ودخل أ ي شيء الخباء نعم خرج من خبائه ودخل فيه بعد ا ل ص ل ا ة وهو من أ ق و ى ا ل أ د ل ة على جواز الجمع في السفر ولو كان نازلا لم يجد به السير خلافا لم يشترط ذلك ثم خرجه صلى المغرب والعشاء جميعا بعضهم حمل هذا الجمع على الجمع السوري وتعقبه الخطابي ع ن ي ر أ ي ا ل ح ن ف ي ة في الجمع أ ن ه لا يجوز إ ل ا في ع ر ف ة و م ز د ل ف ة ويحملون ما جاء من النصوص مما يدل على جواز جمعين الصلتين انه جمع صوري الخطابي و ا ب ن عبد البر تعقب من قال بالجمع ص و ر ي ب أ ن الجمع ر خ ص ة وتيسير وتسهيل على ا ل أ م ة لوجود هذا السبب فلو كان الجمع ص و ر ي ا لكان أ ع ظ م ضيقا و أ ش د حرجا من الاتيان بكل ص ل ا ة في وقته يقولان لأن العلم ب أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت و أ و ا خ ر ه ا ب د ق ة مما يخفى على كثير من الخاصه فضلا ً عن ا ل ع ا م يعني م ر ا ق ب ة أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت و أ و ا خ ر ا ل أ و ق ا ت أمر ش امر ق أ شاق ولا يكلف عموم الناس بمثل هذا الشيء الدقيق ل أ ن الفاصل شيء دقيق الصلاة دقائق ولا الفاصل تعدى وقتين خمس شك أن الفاصل بين يحصل في زمن يسير جدا فكون المكلف يراقب هذه ا ل أ و ق ا ت أ ش ق عليهم من أ ن يصل الى ص ل ا ة الوقت و المراد بالجمع الصوري أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى إ ل ى آ خ ر وقتها و يقدم ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى أ و ل وقتها فمثلا ص ل ا ة المغرب اليوم و ص ل ا ة العشاء يؤذن ل ص ل ا ة العشاء في ا ل س ا ب ع ة نعم نعم وبضع عشره د ق ي ق ه يعني يبدو ن ك تصلي ا ل آ ن ص ل ا ة المغرب ف إ ذ ا انتهيت منها وقد انتهى وقت المغرب تصلي م ب ا ش ر ة العشاء وتكون حينئذ صليت كل ص ل ا ة في وقته عملت ب أ د ل ة التوقيت و أ ن ت من ج ه ة أ خ ر ى باعتبارك جمعت الصلاتين في م د ة و ا ح د ة ي س ي ر ة و ت أ ه ب ت ا ل ص ل ا ت ي ن ت أ ه ب ا واحدا ف ي تيسير من هذه ا ل ح ي ذ ي ة خروجك إ ل ى محل ا ل ص ل ا ة واحد ت أ ه ب ك ل ل ص ل ا ة واحد ف ا ل ح ن ف ي ة من ما جاء من نصوص جمع ع لها ى ذ لكن هذا فيه、هي. لا نتصور أ ن جميع الظروف وجميع ا ل أ ح و ا ل وجميع ا ل أ ز م ا ن عندهم مثل ما عندنا من الساعات ا ل د ق ي ق ة ومن التقاويم التي تحدد ا ل أ و ق ا ت ب د ق ة يعني افترض نفسك من غير ساعات ومن غير توقيت تقويم كيف تنصنع و أ ن ت مطالب ب أ ن ت و ك ع المغرب في وقتها في آ خ ر وقتها كما أ ن ك مطالب ب أ ن تكون ت ك ب ي ر ة الاحرام ب ص ل ا ة العشاء بعد دخول وقتها فلو ت أ خ ر ت يسيرا او تقدمت يسيرا وقع إ ش ك ا ل كبير على هذا القول ولا شك أ ن هذا القول فيه من ا ل ح ر ك ما ف ي ه والنصوص تدل على أ ن ه جمع بين الصلاتين ا ل ت أ خ ي ر لا إ ش ك ا ل لغي ف الصحيحين والتقديم ثبت عند الحاكم والاسماعيلي وغيرهما و إ ن تكلم الحاكم ن ف س ه في روايته على كل حال إ ذ ا أ م ك ن حمل جمع ا ل ت أ خ ي ر على الجمع ا ل س و ر ي ف إ ن ه لا يمكن بحال جمع التقديم على الجمع ا ل س و ر ي وعلى هذا فالمرجح قول الجمهور في جواز الجمع بين الصنتين في وقت إ ح د ا ه م ا تقديما و ت أ خ ي ر ا و ا ل أ و ز ا ء يجيز جمع ا ل ت أ خ ي ر دون جمع التقديم وهو روايه في المذهب أ ح م د من غير ان ي جد به السير ل أ ن عندنا في هذا الحديث نص ثم خرج ثم دخل من خرج اذن دخل كونه يكون له خبا يدخل فيه و يخرج منه هذا جاد به السير فلا يلزم لجد به السير و إ ن كان القول ب أ ن ه لا يجمع إ ل ا لجد به السير كما قرره ابن ق ي م وقبله شيخ ا ل إ س ل ا م و ر و ا ي ة عن مالك رحمه الله تعالى وعلى كل حال المسافر ب ص د ق أ ن يرخص له وقد جاء الترخيص له دون المقيم الحاضر من الرخص الجمع كما سمعنا القصر المسح ثلاثه ايام الفطر في رمضان ا ل م س أ ل ة التي أ ث ي ر ت في الدروس ا ل س ا ب ق ة من جواز التيمم ل م س ا ف ر ولو كان واجدا للماء استدلالا ب آ ي ة ا ل م ا ئ د ة إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء قالوا القيد يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة مع أ ن ه نقل ا ل إ ج م ا ع أ ك ث ر من واحد على أ ن ه لا يجوز لواجد الماء القادر على استعماله أ ن يتيمم حاضرا كان أ و مسافرا نقل ا ل إ ج م ا ع على هذا فلا وجه لمن فهم من ا ل آ ي ة جواز التيمم مع وجود الماء للمسافر ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك م س ت أ ت و ن غدا إ ن شاء الله هذا الاستثناء التبرع من ج ه ة وامتثالا لقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله إ ن ك م س ت أ ت و ن غدا إ ن شاء الله عينه ابوك و إ ن ك م لن ت أ ت و ه ا حتى يظهر النهار حتى يضحى النهار يعني يرتفع ارتفاعا قويا فمن جاءها يعني قبله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا يمس من مائها شيئا, فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى ياتي حتى يجيء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول فجئناها ومعاذ فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان, وقد سبقنا إليها رجلان في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء فلا يمس من مائها شيئا يقول الباجي فيه أ ن ل ل إ م ا م أ ن يمنع من ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة إ ذ ا ترتب على هذا المنع مصلحه كالماء والكلى إ ذ ا ترتب على هذا المنع م ص ل ح ة جاز له ذلك وقد سبقنا إ ل ي ه ا رجلا والعين تبص بالصاد أ و تبض بالضاد وتبص من البصيص وهو البريق واللمعان وتبض بالضاد يعني تقطر وتسيل ابن عبدالبر رحمه الله تعالى يقول ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ش ه و ر ة في الموطا بالضاد ا ل م ن ق و ط ة يعني ا ل م ع ج م ة وعليها الناس بشيء يعني قليل من ماء ف س أ ل ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما كسر السين على ا ل أ ف ص ح من مائها شيئا فقالا نعم فقالا نعم يقول ب ا ج ي الاحتمال أ ن ه م ا لم يعلما بنهيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و نسياه أ و حملاه على الكراهه هذا إ ن كانا مؤمنين و ر و ي أ ن ه م ا كانا من المنافقين فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أ ن يقول من أ ل ف ا ظ السب لمخالفتهما أ م ر ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ولا شك أ ن مخالف ا ل أ م ر النبوي متعرض أ و معرض نفسه ل ل ع ق و ب ة فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم ع ل ا ب أ ل ي م فينتبه ا ل إ ن س ا ن لمثل هذا لا يستخف ب ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ثم غرفوا ب أ ي د ي ه م من العين يعني بعد أ ن أ ذ ن لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام غرفوا ب أ ي د ي ه م من العين قليلا ً قليلا ً يعني الجاهل ما يمكن ل ل س ر طيب و إ ذ ا حملاه على كراهاه نعم ما يستحق ا ل س ر ل أ ن ا ل أ م ر المواجه غير ا ل أ م ر غير ا ل م و ا ج ه وقد فوت أ م ر ا يعلمه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم غرفوا ب أ ي د ي ه م من العين قليلا ً قليلا ً حتى اجتمع يعني الماء الذي غرفوه في شيء يعني من ا ل أ و ا ن ي ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أ ي في الماء المجتمع وجهه ويديه لتنزل ا ل ب ر ك ة في هذا الماء التي جعلها الله جل وعلا في نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم اعاده فيها فجرت العين بماء كثير مسلم بماء منهمر أ و قال غزير فاستقى الناس شربوا سقوا دوابهم وهم جيش كبير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقرب ويسرع, ويسرع يا معاذ إن ط ان ل ت بك حياة إ طالت بك ح ي ا ة و ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا معاذ رضي الله عنه مات س ن ة ثمان عشر ب الشام في طاعون عمواس يعني إ ن طالت بك حياه يا معاذ طول نسبي بعده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مقام سبع سنوات و ر أ ي ت يعني هذا المكان ولا شك أ ن معاذ استوطن الشام ومات بها وقد ر أ ى ما أ خ ب ر ه به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ترى ما هاهنا قد و ل ئ جنانا تمييز جمع ج ن ة أ ن يخصب المكان فيكون بساتين ذات أ ش ج ا ر ك ث ي ر ة وثمار وفيه م ع ج ز ة و ع ل م من ع ل ا م ا ل ن ب و ة حيث أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان ذلك المكان الذي لا شيء فيه وما يكون فيه بعد سنين و ا ل آ ن تبوك وضعها الزراعي في احد ما تبوك فيها شركات ز ر ا ع ي ة نار ع م ف ي ه ش ك ا زراعية ت فيها بساتين وفيها جنان فهذا م ع ج ز ا ت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد أ د خ ل المسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الفضائل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عجل به السير والمراد في السفر كما صرح بذلك في ر و ا ي ة البخاري يجمع بين المغرب والعشاء وقد تعلق بهذا الحديث من اشترط الجد في السير لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول هذه ح ك ا ي ة حال هذه ح ك ا ي ة حال في س ف ر ة من السفرات و في حال من ا ل أ ح و ا ل و في ظرف من الظروف المقصود أ ن ه تقدم ما يدل على جواز الجمع للمسافر و إ ن كان نازلا نعم ا ل أ و ل ى عدم الجمع ا ل أ و ل ى تركه لوجود الخلاف فيه نعم لوجود الخلاف فيه و إ ن قيل ب أ ن ا ل أ و ل ى ا ل أ ر ف ق بالمسافر تحقيقا للهدف الشرعي من الترخيص له كان أ ج و د ثم قال حدثني عن مالك عن ابي ل ز ب ي ر المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أ ن ه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر في غير خوف ولا سفر في ر و ا ي صلى ثمانيا سبعا ب ا ل م د ي ن ة من غير خوف ولا سبب يقول مالك رحمه الله تعالى أ ر ى يعني أ ظ ن أ ن ذلك كان في مطر مع أ ن ه في صحيح مسلم من طريق ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ب ا ل م د ي ن ة من غير خوف ولا مطر غير خوف ولا مطر فما يظنه مالك رحمه الله تعالى جزم غيره ب أ ن ه غير موجود ف إ ذ ا انتفى الخوف والمطر والسفر فما المبرر ل ج م ع ا ل م د ي ن ة يعني هل نقول أن ا ل م د ي ن ة أ ص ي ب ت بوباء سوف مريض الناس كلهم وصلى بهم النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م جمعا نعم اراد عليه الصلاه والسلام كما قال ا ل م عباس أن ل ا يحرج أ م ت ه ه ذ في جميع الروايات روايات الحديث ي س أ ل ا ن عباس عن السبب فقال أ ر ا د أ ل ا يحرج أ م ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعضهم حمل الجمع في هذا الحديث على الجمع ا الصوري. الصوري ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم على ابي الشعثاء قال أ ظ ن ه أ خ ر الظهر وعجل العصر و أ خ ر المغرب وعجل العشاء هذه ح ق ي ق ة الجمع الصوري ولا بد منه في مثل هذا الحديث ل أ ن ه لا يوجد سبب للجمع إ ذ ا انتفى الخوف والمطر والسفر لا مبرر للجمع ف ح ن و يحمل هذا على الجمع الصوري وقاله بعض ر و ا ة الحديث أ ن ه يضعف هذا الجمع لكن قواه غيره و ي ل ج أ إ ل ي ه لتوجيه مثل هذا النص الترمذي في علل جامعه أ خ ب ر أ ن ه لا يوجد في جامعه حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إ ل ا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر حديث معاويه ة نعم يشارف الرابع ف ل ق ت و لا يوجد حديث أ ج م ع العلماء على ترك العمل به إ ل ا هذا وحديث قتل من تكرر منه شرب الخمر مع أ ن ه وجد من يقول بمفادي هذا الحديث ويحمله على ج م ع الصوري أ و يحمله على وجود المشقه قد يوجد مشقه في الحظر تدعو إ ل ى الجمع مثل المطر مثل زحام شديد يمسك الناس لا يستطيعون يتركوا سياراتهم ولا يستطيعون يدعوا ا ل ص ل ا ة في وقتها الحرج لا شك أ ن ه منفي في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وجد أ ي ض ا من يقول بقتل المدمن مطلقا إ ذ ا شرف في الرابع يقتل ومنهم وهو قول شيخ ا ل إ س ل ا م و ر ج ح ه بن القيم وسيوطي منهم من يقول أ ن ه تعزير إ ذ ا ر أ ى ا ل إ م ا م الناس لا يردعهم الحد حد ا ل ش ر يقطع حتى يقطع دابر هذه ا ل ج ر ي م ة يقول هذا تعزيز وليس بحد هذا كلام شيخ ا ل إ س ل ا م والمقيم والسيوطي و ج ب من اهل العلم يقول حدثني عن مالك النافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا جمع العمر بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه عبد الله بن عمر كان إ ذ ا جمع ا ل أ م ر بين المغرب والعشاء في المطر جمع م ع ه ا م ابن عمر من أ ه ل التحري والمعروف عنه أ ن ه لا بد أ ن يخرج من ع ه د ة الواجب بيقين و ا ل أ م ر ا لا سيما أ م ر ا بني ا م ي ة لهم وضع خاص في ت أ خ ي ر الصلوات والتساهل ب ا ل أ و ق ا ت نعم كان يجمع ا عم ع م ر رضي الله عنه ل أ ن ه يرى أ ن الخلاف في مثل هذه ا ل أ م و ر شر ولا يترتب عليه م مصلحه و ل أ ن ا ل ج م ا ع ة تحقق من ا ل م ص ل ح ة أ ك ث ر مما يحققه ا ن ف ر ا د ه لكن لا يعني هذا أ ن ه اذا جمع إ م ا م المسجد ل أ د ن ى سبب وقد لا يكون السبب مبررا للجمع ان ل ن ا س يوافقونه على هذا نعم إ ذ ا نزلت ا ل ر خ ص ة عمت لكن يبقى التحقق من نزول هذه ا ل ر خ ص ة ويحصل تسائل كثير من بعض ا ل ا ئ م ة مجرد ما ي أ ت ي رش خفيف مع أ ن ه لا يشك ا ل ح ض و ر إ ل ى المساجد يجمع أ م ا إ ذ ا وجد الحرج فالشريعه مبناها على التيسير إ ن الدين يسر ولن يشاد الدين أ ح د الا غلبه ثم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أ ن ه س أ ل سالم بن عبد الله عن ابن عمر احد الفقهاء سبعه هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر قال نعم لا ب أ س بذلك يعني يجوز هذا بلا كراهه الم تر إ ل ى ص ل ا ة الناس ب ع ر ف ة يعني يجمعون بين الظهر والعصر ج م تقديم أ ل م تر إ ل ى ص ل ا ة الناس ب ع ر ف ة بشهاب س أ ل سائل هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر قد يقول قائل كيف ي خ ف ى على ا ب ن شهاب ما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه جمع وهو ا ل إ م ا م الحافظ المكسر من ا ل ر و ا ي ة ي س أ ل ابن عمر هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا ب أ س بذلك وهل استدل له سالم استدل لما ذهب إ ل ي ه بفعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل م الم ق ا أ ل تر إ ل ى صلاه الناس ب ع ر ف ة أ ق و ل ا ل إ ش ك ا ل في كون ابن شهاب وهو إ م ا م مكسر حافظ ي س أ ل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر يعني هذا الاحتمال أ ن يكون قبل أ ن يطلع على ا ل أ ح ا د ي ث قبل أ ن يروي ما يروي من ا ل أ ح ا د ي ث يعني في مبدا أ م ر ه هذا الاحتمال إ ذ ن كيف ي س أ ل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر وهل يخفى مثل هذا على م ش ي ا ء أ و على ا خ و ف لا سيما إ ذ ا كان في بلد يكثر فيه من لا يجيز ج م ع إ ذ ا وجد في بلد من ينكر أ م ر ولو كان مستفيض بين الناس يرد مثل هذا السؤال ن ع ما م كان السؤال يرد إ ط ل ا ق ا قبل سنين على التكبير المطلق والمقيد ثم صار الناس ي س أ ل و ن يعني لو أ ل و ح د س أ ل قبل ع ش ر ي ن س ن ة عن التكبير م ق ي ت ه ب د ع ه الناس و ن ف الناس حول عليهم ا ل ن ا ن ه ما يوجد من ينكر لكن لما وجد صار ن ا س ي س أ ل ه ف إ ذ ا وجد في بلد ينكر أ و مثلا يخالف أ ه ل ه ما تقرر ع ن الشخص يسال شفاء لاي سؤال هو يقول هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر الجواب نعم الجواب في جمع ت ق ل ي م لكن ا ل ا ل إ ح ا ل ة على جمع لصلاه الناس ب ع ر ف ة أ ن ا أ ق و ل إ ح ا ل ة سالم السائل ودعمه الجواب بفعل الناس ب ع ر ف ة لماذا لم يحيله إ ل ى النصوص ا ل ث ا ب ت ة ليبين أ ن هذا الحكم باق بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا مما يتفق عليه الناس كلهم الجمع ب ع ر ف ة نعم لاسيما مع وصف السفر يعني ا ل م س ا ف ر ي ن والخلاف في جمع المكي بعرفه ا ل م ز د ل ف ة معروف س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى يعني بعضهم يجعله للنسخ وهذا قول ا ب حنيف وعلى هذا الذي لم يتلبسه النسخ لا يجوز له ان يجمع و بعضهم يقول سببه السفر وهو ق و ل ا ل أ ك ث ر و على هذا من كان مسكنه دون م س ا ف ة قصر من ع ر ف ة أ و من ز ل ف لا ي ج و له ن ياتي ر ف س ت أ ت ي في بابها ن شاء الله تعالى قال وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه عن علي بن حسين زين العابدين بن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسير يومه جامع بين الظهر والعصر واللفظ محتمل أ ن يكون جمع ت ق د ي م لا سيما إ ن س ا ر بعد الزوال أ و جمع ة أ خ ي ر إ ن س ا ر قبله و إ ذ ا اراد أ ن يسير ل ل ه جمع بين المغرب والعشاء عن علي بن حسين لو كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل ل أ ن ز ي ن العابدين تابعي رحمه الله يقول ابن عبد البر وهذا الحديث يتصل من ر و ا ي ة مالك من حديث معاذ بن جبل بن عمر وهو عند ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة مسندا على كل حال اي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوجود الوصف الذي علق عليه جمعه والسفر محل اتفاق بين أ ه ل العلم باستثناء ا ل ح ن ف ي ة الذين لا يجيزونه إ ل ا في ع ر ف ا ل م ز د ل ف ة أ و يجيزونه جمعا ص و ر ي ا على ما ذهبوا اليه من الباب الذي يليه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر ا ل ص ل ا ة في السفر هذه ا ل ر خ ص ة ا ل ث ا ن ي ة للمسافر وهذا من التيسير والتسهيل ل أ ن المسافر الذي أ ص ل ه في سفره ا ل م ش ق ة السفر ق ط ع ة من العذاب كما ف ح د ي ث الصحيح ص د د أ ن يخفف عنه أ ر د ف القصر بجمع لما يجمعهما من أ ن كل منهما ر خ ص ة للمسافر قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن س ه ا ب عن رجل من آ ل خالد بن أ س ي د هو أ م ي ة ا بن عبد الله بن خالد بن أ س ي د بفتح ا ل ه م ز ة وكسر الصين على ا ل أ ف ص ح و ض ب ط بالتصريح أ ن ه س أ ل عبد الله بن عمر فقال يا أ ب ا عبد الرحمن وهذه ك ل ي ت ه إ ن نجد ص ل ا ة الخوف و ص ل ا ة الحضر في ا ل ق ر آ ن ولا نجد ص ل ا ة السفر نجد ص ل ا ة الخوف صلاه الخوف نعم ص ل ا ة الخوف في ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا كنت فيهم فاقمت لهم ا ل ص ل ا ة ف ل ت ق م طائفه ل المراد بها ص ل ا ة الخوف أ و ص ل ا ة المسافر الخائف فيقصر و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح من الصلاة ان تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم يعني قصر الصلاه للمسافر الخائف هذا موجود في ا ل ق ر آ ن ولا نجد ص ل ا ة السفر ب ا ل ن س ب ة للمسافر ا ل آ م ن ص ل ا ة الحذر م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن ا ل ص ل ا ة كانت على ا ل ن كتابا موقوتا ي ن مفروضا في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ح د د ة ولا نجد ص ل ا ة السفر يعني قصر الصلاه في السفر ا ل آ م ن إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة يعني رفع الجناح هل هذا يفهم منه وجوب القصر أ و إ ب ا ح ة القصر فليس عليكم جناح نعم الوجوب إ ي لا ا ل م س أ ل ة طرد وعكس ما تجري ا ل ح ن ف ي ة يقولون بالوجود وجاء في القصر هذا الاسلوب ولا يقولون بوجوب السعي وجاء فيه نظير هذا ا ل ا س ل ف من حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه ي ل ط و ف ب ه الجمهور يقولون ب أ ن السعي ركن من أ ر ك ا ن الحج والامراء وجاء فيه فلا جناح عليه ولا يقولون بوجوب القصر وجاء فيه فليس عليكم جناح ظاهر او مب ظاهر يعني ا ل م ح ا و ر ة التي حصلت بين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و ع ر و ة واحتجاج ع ا ئ ش ة بسبب النزول على أ ن السعي لا بد منه للحاجه و المعتمر معروف لكن لفظ ا ل آ ي ت ي ن هل يؤخذ منهما وجوب السعي ر أ ي ه ا أ ن ه ا لو كانت تدل على ما ذهب إ ل ي ه ع ر و ة من رفع ا ل إ ث م فقط أ ن يكون التعبير قد جاء فلا جناح عليه أ ن لا يتطور لكن رفع عنه الجناح ل أ ن ه ت أ ث م الجناح و ا ل إ ث م الذي تصوره من م ش ا ب ه ة الكفار في سعه بين الصفا و ا ل م ر و ة ل أ ن ه م كانوا يسعون بين الصفا و ا ل م ر و ة للصنمين المعروفين فهذا الجناح وهذا ا ل ت أ ث م رفع ب ا ل آ ي ة ويبقى أ ن الاستدلال المرجح هو ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى يعني لو لم يكن في الموضعين إ ل ا هاتين ا ل آ ي ت ي ن احتجنا ا إ ل ى المرجع ل أ ن مجرد رفع الجناح لا يقتضي الوجوب ن أ ت ي إ ل ى آ ي ة ق ر ي ب ة من هذا ذ ك ر الله في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في يومين خلقهم مع يلقون فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث ن عليه لمن اتقى كيف ايهما ل أ و ل ى ب أ ن يذكر بالتقوى المتعجل أ و ا ل م ت أ خ ر أ ي ه م أ ك م ل ا ل م ت أ خ ر كيف ا ل م ت أ خ ر ق ا ل له لمن اتقى و المتعجل لا يقال لمن اتقى أ و لمن اتقى راجع إ ل ى الاثنين وهل يكتفي الحاج الذي تردد على بيت الله الحرام مرارا ً يرجو ا ل م غ ف ر ة و ير... أ ن يعود كما ولدته أ م ه حج ا ل م ب ر و ليس له جزاء ل ل ج ن ة هل يكتفي ب أ ن يكون لا اثم عليه سواء تقدم و ت أ خ ر يكفيه لانه لا اثم عليه ما ي ك ف ي ل أ ن إ ذ ا ربطنا لا اثم عليه في التقدم و ا ل ت أ خ ر في الموضعين هو يقول ان كان لا اثم سواء بقيت ز ي ا د ة او م و تعجلت ج ل ل أ ن ه لا مزيد ل ل ت أ خ ر نقول ا ل ت أ خ ر له مزي الفعل عليه الصلاه و السلام و لمن اتقى راجع إ ل ى ا ل أ م ر ي ن و يكون المعنى حينئذ لا إ ث م عليه ارتفع عنه ا ل إ ث م ب ا ل ك ل ي ة يعني مما اقترفه في عمره إ ن اتقى في حجه و يكون نظير حديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته ل أ ن الحاج الذي تجشم المتاعب و المصاعب يعني هل ذهب ليكون لا إ ث م عليه في حجه نعم لا ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته وتكون د ل ا ل ة ا ل آ ي ة مثل د ل ا ل ة الحديث ظاهر ل ه م ظاهر يقول إ ن ا نجد ص ل ا ة الخوف و ص ل ا ة الحظر في ا ل ق ر آ ن و لا نجد ص ل ا ة السفر يعني مع ا ل أ م ن فقال ابن عمر يا ابن أ خ ي إ ن الله عز و جل بعث إ ل ي ن ا محمدا صلى الله عليه و سلم و لا نعلم شيئا ف إ ن م ا نفعل كما ر أ ي ن ا ه يفعل لا شك ان ل ه في رسول الله والسنه ا ل ح س ن فبين له أ ن القصر في سفر ا ل أ م ن ثابت ب ا ل س ن ة ل أ ن ه في ا ل آ ي ة مشروط بالخوف إ ن خفتم و القصر في سفر ا ل أ م ن ثابت ب ا ل س ن ة كما بينه ابن عمر فبين له أ ن القصر في سفر ا ل أ م ن ثابت ب ا ل س ن ة لا ب ا ل ق ر آ ن و يكون هذا الحكم حينئذ مما شرع لعله هذا الحكم شرع لعله ارتفعت ا ل ع ل ة وبقي الحكم ارتفعت العله وبقي الحكم الرمل في الطواف سببه و علته قول المشركين ي أ ت ي محمد و أ ص ح ا ب ه وقد وهنتهم حمى يسعد فرمل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل أ ش و ا ق ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى لكي يخلف ظن المشركين ويريهم خلاف ما اعتقدوه ولذا لما ر أ و ه م يرملون قالوا شبهوه بالغزلان ا ل آ ن الرمل مشروع لا غير مشروع مشروع في ه أ ح د يقول ان المسلمين ي أ ت و ن ولا ما في ه ما في ارتفع السبب و بقي الحكم السبب في القصر السفر مع الخوف ارتفع الخوف و بقي الحكم في صحيح مسلم عن على ا بن أ م ي ة قال قلت لعمر إ ن م ا قال الله إ ن خفت ه و قد أ م ن الناس فقال عجبت مما عجبت منه ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته、صدقه. صدق الله بها عليكم ف ق ب ل و ا صدقته يقول ابن عبد البر رحمه الله لم يقم مالك سنه ا هذا الحديث يعني ل إ ب ه ا م الرجل المذكور و ل أ ن ه أ س ق ط منه راوي من ا ل ر و ا ة يقول أ ي ض ا في التقصي هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آ ل خالد بن اسيد وسائر أ ص ح ا ب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أ م ي ة بن عبد الله بن خ ا ل بن س ي د عن ابن عمر يقول و هذا هو الصبر باسناد هذا الحديث من طريق الليل خ ر ج ه ا ل ن س ا ء و م ن ماجه ف م ق ص و د ان الحديث متصل واستدلال ابن عمر رضي الله عنه في مكانه ما د ا فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو امن و ا ل س ن ة ح ج ة ومصدر تشريعي مستقل لا يطلب لها م و ا ف ق ة ا ل ق ر آ ن ففيها كثير من ا ل أ ح ك ا م التي لا توجد في ا ل ق ر آ ن ولولا ا ل س ن ة لما عرفنا كيف نحج وكيف ل ا نصلي إ ن م ا عرفنا ا ل ص ل ا ة من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقولي صلوا كما ر أ ي ت م ن ي أ ص ل ي والحج عرفناه ببيانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قولا ً وفعلا ً وقوله نعم خذوا عني مناسك يقول حدثني عن مالك عن صالح ا بن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز طلب العلم م ت أ خ ر جدا و أ د ر ك خيرا كثيرا يروي عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين و ع ا ئ ش ة أ د ر ك ت الفرض ولا ما ادركت أ د ر ك ت الاسره ولا ما ادركت نعم كيف لم تدرك لم تدرك الاسره فهذا مرسل صحابي مرسل الصحابي ب ح ج ة عندها العلماء بل نقل عليه الاتفاق اما الذي أ ر س ل ه الصحابي فحكمه الوصل على الصواب و لذا خرجه الشيخان بخاري و مسلم أ ن ه ا قالت فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين ركعتين في الحضر و السفر و كررت ركعتين لتفيد عموم ا ل ت ث ن ي ة لكل ص ل ا ة ركعتين ركعتين لكل ص ل ا ة ركعتين ل أ ن ه ا قالت فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين في الحضر و السفر لفهم منه انها في اليوم و الليله ركعتين نعم لكن لما قالت ركعتين ركعتين نعم لو قال مثلا أ ع ط ي الطلاب أ ل ف ا أ ع ط ي الطلاب أ ل ف ا ل ا ن جاب أ ل ف و وزع على الطلاب لكن لما يقال أ ع ط ي الطلاب أ ل ف ا أ ل ف ا مقتضاه أ ن يكون كل طالب له أ ل ف وهنا فرضت الصلاه ركعتين لو قالت ركعتين يعني في اليوم و ا ل ل ي ل ة لكن لما قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين يعني الخمس فرضت إ ل ا ما استثني نعم إ ل ا ما استثني في ر و ا ي ة أ ح م د وغيره إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا وتر النهار و إ ل ا الفجر ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة في الحضر والسفر يعني إ ل ا ما استثني يبقى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ف أ ق ر ت ص ل ا ة السفر يعني على الفرض ا ل أ و ل أ ب ق ي ت على ما فرضت عليه ركعتين و زيد في ص ل ا ة الحضر حتى صارت أ ر ب ع ا و جاء الاستثناء في ر و ا ي ة أ ح م د و غيره إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا و ت ه النهار و إ ل ا الصبح ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة فرضت الجمهور على أ ن معنى فرضت قدرت قدرت ص ل ا ة السفر أ و ا ل ص ل ا ة ع م و م ا في أ و ل ا ل أ م ر ركعتين ركعتين اقرت ص ل ا ة السفر على الفرض ا ل أ و ل و زيد في ص ل ا ة الحضر حتى صارت أ ر ب ع ا فمعنى فرضت قدرت على ر أ ي الجمهور الذين لا يقولون بوجوب القصر على خلاف بينهم في ا ل أ ف ض ل من القصر و الاتمام و على هذا فالقصر في السفر ر خ ص ة و عرفنا فيما تقدم الفرق بين ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة و عند ا ل ح ن ف ي ة معنى فرضت اوجبت فالقصر عندهم واجب ا ل قصر ا ل ص ل ا ة و السفر القصر واجب و عند الجمهور ر خ ص ة و ليس بواجب هو أ ف ض ل من الاتمام عند أ ك ث ر من يقول بقول الجمهور و الاتمام عند بعضهم أ ف ض ل و على كل حال ما دام ر خ ص ة الله جل و علا يحب أ ن تؤتى ر خ ص ة و كل من الفريقين يتمسك بالحديث فرضت و يؤيد ت أ و ي ل ه ب أ د ل ة أ خ ر ى طيب هل ا ل ق ص ر فرض عند ا ل ح ن ف ي ة و ا ج ب واجب و ليس بفرض إ ذ ن كيف يتم لهم الاستدلال بقول ع ا ئ ش ة فرضت لماذا لا ي ق و ل أ ن ه فرض ل أ ن ه ثبت بدليل ظني و ليس بدليل قطعي ل ي س بفرض و إ ن كان ل في ا ل ص ح ا ب ة فرضت مما يرد على ح ن ف ي ة أ ي ض ا أ ن ع ا ئ ش ة خالفت هذا الحديث ف أ ت م ت في السفر و ت أ و ل ت كما ت أ و ل عثمان رضي الله عنه و ا ل ح ن ف ي ة عندهم إ ذ ا اختلفت ا ل ر و ا ي ة مع ا ل ر أ ي إ ذ ا اختلفت ر و ا ي ة الراوي مع ر أ ي ه ف ا ل ع ب ر ة بما ر أ ى لا بما روى و هنا ر أ ي ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان القصر ليس بواجب و هي التي تقول فرضت ا ل ص ل ا ة ف ر ض الصلاه, الصلاة ركعتين ركعتين فقال ف ا ل ح ن ف ي ة ق ا ع د ة في هذا و إ ن كان الجمهور عندهم م ن ا ل ع ب ر ة بما ر و ا ا ل ع ب ر ة بما ثبت مرفوعا إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قول الصحابي فرض كذا أ و أ و ج ب أ و أ ب ي ح لنا أ و رخص لنا أ و حرم علينا كذا له حكم الرفض ل أ ن الذي يفرض و الذي يوجب و الذي يبيح و الذي يرخص هو ا ل ش ا ر يعني من له ذلك إ ذ ا قال الصحابي فرض علينا أ و ابيح لنا أ و ر خ ص ع لنا ي فله حكم ا ل رافع ع ا ئ ش ة هل أ د ر ك ت فرض ا ل ص ل ا ة لما فرضت ا ل ص ل ا ة ل ي ل ة الاسرى ع ا ئ ش ة لم تدرك فرض ا ل ص ل ا ة وعلى كل حال الاحتمال أ ن ه ا سمعت ذ ل ك من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما سمعت خبر بدء الوحي ولو قدر أ ن ه ا لم تسمعه من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجه عند جماهير اهل العلم ونقل عليه الاتفاق م ا الذي أ ر س ل ه الصحابي فحكمه الوصل على الصواب وعرفنا لماذا ك ر ر ركعتين ركعتين تقول في الحضر والسفر وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال فرضت ا ل ص ل ا ة بالحضر أ ر ب ع ا وفي السفر ركعتين فرضت ا ل ص ل ا ة في الحضر أ ر ب ع ا ً و في السفر ركعتين و لا يمكن التوفيق بينهما ب أ ن كلام عائشه في أ و ل ا ل أ م ر و كلام ابن عباس في آ خ ر ا ل أ م ر إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا وتر النهار وتر ل أ ن تقع في آ خ ر جزء من النهار بل بعده و تختم بها صلوات النهار فكانت كالوتر و إ ل ا الصبح ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة هذه سمتها ولطولها أ ط ل ق على ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة الفجر ق ر آ ن الفجر ل أ ن ه أ ط و ل أ ر ك ا ن ه ا و ق ر آ ن الفجر نعم إ ن ق ر آ ن الفجر كان م ش ه و ر يعني ص ل ا ة الفجر ومعنى هذه ا ل ش ه ا د ة و أ ه م ي ت ه ا وقيمتها مما يجعل المسلم يحرص على إ د ر ا ك جميع ص ل ا ة الفجر واستماع ق ر ا ء ة ا ل ص ل ا ة من أ و ل ه ا بحضور قلب هذا الشهود الذي يجعل المسلم لا سيما طالب العلم يحرص على هذا أ ش د الحرص بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق ا ل ه ج ر ة ابن القيم رحمه الله لما بين المنهج الذي يسير عليه أ ص ح ا ب اليمين و المنهج الذي يسير عليه المقربون هذه خطه لهؤلاء وهذا منهج يسير عليه هؤلاء وعلى طالب العلم أ ن يطلع على الطريقتين في طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم كتاب لا يستغني عنه طالب ع ل م ص ل ا ة الصبح تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة ومع ا ل أ س ف نجد أ و نسمع من يقرا ب ق ص ا ر السور في ص ل ا ة الصبح على كل حال الخلاف في م س أ ل ة القصر وحكمه خلاف معروف ومشهور عند أ ه ل العلم يقول الحنفيه بوجوبه والجماهير على أ ن ه ر خ ص ة على خلاف بينهم في ا ل أ ف ض ل وعرفنا أ ن المسافر و المتلبس بالسفر بعد مفارقه عامر البلد له أ ن يترخص فيجمع بين الصلاتين ولو كان نازلا و إ ن كان ا ل أ ف ض ل ب ا ل ن س ب ة للجمع أ ن يصلي كل ص ل ا ة في وقتها كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بنى و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقصر ف ا ل أ ف ض ل له أ ن يقصر ما دام مسافرا ما لم يجمع ا ل إ ق ا م ة على ما س ي أ ت ي ثم قال وحدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رايت اباك اخر المغرب في السفر ان يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله عن عمر ما أ ش د ما ر أ ي ت أ ب ا ك أ خ ر المغرب في السفر لان المغرب ينبغي ان تعجل والمقصود في الحضر وفي السفر اذا لم يرد الجمع ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلاها لما غاب القرص في اليومين في حديث امام جبريل فالافضل تعجيلها فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق وبين ذات الجيش والعقيق اثنى عشر ميلا يعني كم كيلو عشرين عشرين كيلو بين غروب الشمس وبين ص ل ا ة المغرب وعشرين الكيلو تقطع فيه الكيلو واحد احتاج ا ل عشر دقائق على الاقدام ها؟ جري جري ولا مشي لا لا انتم ما شاء الله عليكم ت ع و د ي ن على المشي لا لا يحتاج الى وقت على كل حال ه على الدواب والعشرين الكيلو ربع ربع مسافه القصر ل ث ي تقطع ف ي يومين على كل حال الواحد يختلف ظرفه عن ظرف ا ل ج م ا ع ة فاذا كان ا ج م ا ع ة ح م ل ه تسير فوضعها يختلف عن وضع الواحد والدواب تختلف و ا ل أ ش خ ا ص يختلفون في بعض الشروح شروح الموطه نقل عن ابن وهب ان السبب في ت أ خ ي ر ابن عمر ل ص ل ا ة المغرب انه أ خ ر ه ا ليلتمس الماء التماساً للماء. التماسا للماء وهذا يدل على أ ن ابن عمر لا يتيمم في أ و ل وقت د ر ج ة الماء هل يحتمل أ ن يكون ابن عمر مسافر و أ ر ا د أ ن يجمع المغرب مع ا ل أ ش ا ء أ ذ ن المغرب غ ر ب ت الشمس وبذات الجيش على بريد من ا ل م د ي ن ة البريد قريب من عشرين كيلو البريد قريب من عشرين كيلو ثم أ خ ر ه ا عشرين اخرى هل هذا الاحتمال قائم لا هو يبعد عن ا ل م د ي ن ة ا ل آ ن وليس في هذا لا يقرب من ا ل م د ي ن ة إ ذ ا قربت الشمس وبذات الجيش صلى المغرب بالعقيق ل أ ن ن ا قلنا ذات الجيش بعيد عن ا ل م د ي ن ة والعقيق أ ق ر ب نعم وذات الجيش على بريد من ا ل م د ي ن ة عشرين كيلو والعقيق بينها وبين ذات الجيش اثني عشر نيل عشرين كيلو إ ذ ا دخل ا ل م د ي ن ة ذات الجيش بين العقيق وبين ا ل م د ي ن ة نعم قد يكون هذا في ج ه ة وهذا في ج ه ة وكلها قرب ا ل م د ي ن ة ما يبعد هذا سم سم سم باب ما يجب فيه قصر ا ل ص ل ا ة حدثني ي ح ي ا عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا خرج حاجا او معتمرا قصر ا ل ص ل ا ة بذي ا ل ح ل ي ف ا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه أ ن ه ركب إ ل ى ريم فقصر ا ل ص ل ا ة في م س ي ر ة ذلك قال مالك وذلك نحو من أ ر ب ع ة برد حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إ ل ى ذات النصب فقصر الصلاه في مسيرة, ذا في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب و ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ة برد وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه كان يسافر إ ل ى خيبر وقف صلاه وحده ثني عمالك َ ن ابني جيع بن عسان ابن عبد الله التام. عن عن إن كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر صلاه في نسير اليوم وحده ثني عمالك ان نفعنا وكان يسافروا مع ابني عمر رضي الله عنهما أ ك ا ن يسافروا مع ابني عمر رضي الله ع ن ه م أ ن ه كان يسافر مع ابن, مع, ابن مع, مع ابن عمر رضي الله عنهما البريد فلا يقصر ا ل ص ل ا ة وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر ا ل ص ل ا ة في مثل ما بين م ك ة والطائف وفي مثل ما بين م ك ة و ع س ف ا ن وفي مثل ما بين م ك ة وجده قال مالك وذلك أ ر ب ع ة برد وذلك أ ح ب ما تقصر إ ل ي فيه ا ل ص ل ا ة قال مالك يقصر الذي يريد السفر ا ل ص ل ا ة حتى يخرج من بيوت ا ل ق ر ي ة ولا يتم حتى يدخل أ و ل بيوت ا ل ق ر ي ة أ و يقارب ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجب فيه قصر ا ل ص ل ا ة باب ما يجب المعروف من قول مالك أ ن القصر س ن ة وليس بواجب والمراد بالوجوب هنا ت أ ك د الاستحباب ت أ ك د أن يقرب من الواجب قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا خرج حاجا أ و معتمرا قصر ا ل ص ل ا ة بذو ح ل ي ف ة اقتداء ا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا أ و معتمرا فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلى الظهر ب ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ا ً و ص ل العصر ب ا ل ح ل ي ف ة ركعتين و ابن عمر ا ق ت د ي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الارض و يصلي ب ا ل م د ي ن ة ص ل ا ة ت ا م ة ثم يقصر اذا وصل ب ا ل ح ل ي ف ة كما فعل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال و حدثني عن مالك عن ابن الكهاب بن عسان بن عبد الله عن أ ب ي ه أ ن ه ركب إ ل ى ريم فقصد ا ل ص ل ا ة في م س ي ر ه ذلك وقال مالك وذلك نحو من أ ر ب ع ة برد من ا ل م د ي ن ة ولعبد الرزاق ع ن مالك ثلاثون ميلا ثلاثون ميلاً من ي ل ا م ا ل م د ي ن ة ثلاثون ل ا م يعني ل ي قريب من خمسين كيلو وهنا أ ر ب ع ة برد يعني ثمانين كيلو الاحتمال أ ن ريم هذه أ ر ض م ت س ع ة جدا بحيث يكون أ د ن ا ه ا ثلاثين ميلا و أ ق ص ا ه ا أ ر ب ع ة برد نعم احتمال وال ر وال ك صحيح والذي هنا نعم والذي هنا قول مالك نحو من أ ر ب ع ة برد أ ي ض ا صحيح فالاحتمال ان ريم هذه أ ر ض أ و مكان أ ف ي ح واسع أ د ن ا ه مسافته ثلاثون ميلا و أ ق ص ا ه أ ر ب ع ة برد ثم قال حدثني عن مالك ا ل آ ن قصر بن ا ل ح ل ي ف ة قصر ب ذ ل ح ل ي ف ة يعني مجرد ما فارق ا ل م د ي ن ة قصر و ليس معنى هذا أ ن هذا ن ه ا ي ة السفر ن ه ا ي ة السفر هو قاصد م ك ة حاج أ و معتمر هذه ن ه ا ي ة السفر فلا يقول ا ل قائل أ ن ه يقصر ب ذ ل حليفه ا ن م س ا ف ة القصر ب ض ع ة أ م ي ا ل انما هذه ب د ا ي ة السفر ما ذكره عن ابن عمر أ ن ه يقصر من أ ر ب ع ة برد ثمانين كيلو ا و قال حدثني عن مالك عن نافع عن سعد ا ل م ب الله أ ن عبد الله بن ع م ر ركب إ ل ى ذات النصب فقصر ا ل ص ل ا ة في مسيره ذات النصب موضع قرب ا ل م د ي ن ة فقصر ا ل ص ل ا ة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب و ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ة برد و كذا رواه ا ل ش ا ف ع عن مالك و رواه عبد الرزاق عن مالك و قال بينهم ث م ا ن ي ة عشر ميلا وهذه أ ق ر ب من ا ل م س ا ف ة ا ل س ا ب ق ة في كلام عبد الرزاق وعلى كل ح ا ل ا ل تنصيص هنا و ت أ ك ي د مالك على أ ر ب ع ه برد يدل على أ ن ه يرى هذه ا ل م س ا ف ة تحديد ب أ ر ب ع ه برد قول مالك كما هنا وهو أ ي ض ا قول الشافعي و أ ح م ق فلا إ م ا ا ل ث ل ا ث ة على أ ن ا ل م س ا ف ة أ ر ب ع ة برد قال وحدثني عن ملك نافعا عن ابن عمر أ ن ه كان يسافر إ ل ى خيبر فيقصر ا ل ص ل ا ة كان يسافر إ ل ى خيبر فيقصر ا ل ص ل ا ة وبين خيبر و م د ي ن ة سته و ت س ع و ميلا يعني مائه وستين كيلو تقريبا ثم قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أ ن عبد الله بن عمر كان يقصر ا ل ص ل ا ة من م س ي ر ة اليوم التام م س ي ر ة اليوم التام تقدر باربعين كيلو ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب في كم تقصر ا ل ص ل ا ة لكم ا ل م س ا ف ة ل ت ي تقصر فيها ا ل ص ل ا ة و سمى النبي صلى الله عليه و سلم يوما و ليله سفرا و سمى النبي ا ل ل ا ب الخاله و س م النبي صلى الله عليه و سلم يوما و ليله سفرا و كان ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما و عنهم يقصران و ا ف ط ر ا ن في أ ر ب ع ة برد و هي س ت ة عشر فارسخا هذا كله في الصحيح يقول ابن حجر م س أ ل ة م س ا ف ة القصر من المسائل التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولا ف أ ق ل ما قيل في ذلك يوم و ل ي ل ة هذا كلام أ ق ل ما قيل في ذلك يوم و ل ي ل ة و أ ك ث ر ه ما دام غائبا عن بلده وقد أ و ر د المصنف ا ل ت ر ج م ة بلفظ الاستفهام و أ و ر د ما يدل على أ ن اختياره أ ن اقل مسافه القصر يوم و ل ي ل ة ل أ ن ه قال في كم تقصر ا ل ص ل ا ة على سبيل الاستفهام و ا ل ع ا د ة أ ن ه إ ذ ا لم يجزم بالحكم و أ ر د ف الاستفهام ب أ ث ر فاختياره مقتضى ذلك ا ل أ ث ر اختيار البخاري ما يقتضيه ذلك ا ل أ ث ر و هذا ا ل أ ث ر يقتضي ان ا ل م س ا ف ة ما نقله عن ابن عمر ب ن عباس أ ن ه م ا يقصران و يفطران في أ ر ب ع ة برد أ ن هذا اختياره أ ر ب ع ة برد ثمانين كيلو ثم و قبل ذلك قال و سمى النبي صلى الله عليه و سلم يوم و ل ي ل ة سفرا يوم و ل ي ل ة و ب ن عمر ب ن عباس يفطران و يقصران في أ ر ب ع ة برد يعني هل يتفق فعل ابن عمر ب ن عباس مع يوم و ل ي ل ة هنا ي ق وقد ل أ و ر د ا ل مصنف ا ل ت ر ج م بلفظ الاستفهام و أ و ر د ما يدل على اختياره ان ق ل مسافه القصر يوم و ل ي ل ة هم يقولون إ ذ ا أ ر د ف ا ل ت ر ج م ة التي لم يجزم فيها بحكم ب أ ث ر فاختياره مقتضى ذلك ا ل أ ث ر هنا أ و ر د خبرا مرفوعا و أ ث ر ي ن عن ابن عمر و ابن عباس و جعل الحافظ ابن حجر اختيار البخاري مقتضى الخبر المرفوع سمى النبي صلى الله عليه و سلم سفر, سفر يوم و ل ي ل ة سفر و يوم و ل ي ل ة سفر يوم و ل ي ل ة نصف أ ر ب ع ة البرد ل أ ن أ ر ب ع ة البرد م س ا ف ة يومين قاصدين و على كل حال المعروف من اختيار البخاري أ ن ه يرى أ ن ه ق ل ا ل م س ا ف ة يوم و ل ي ل ة النووي حكى أ ن أ ه ل الظاهر ذهبوا إ ل ى أ ن اقل م س ا ف ة القصر ث ل ا ث ة أ م ي ا ل ث ل ا ث ة أ م ي ا ل و ك أ ن ه محتج مما رواه مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا خرج المسيره ث ل ا ث ة أ م ي ا ل أ و فراسخ قصر ا ل ص ل ا ة لكنه محمول على ابتداء ا ل م س ا ف ة لا غ ا ي ة السفر محمول على ابتداء ا ل م س ا ف ة أ ن ه لا يقصر حتى يبلغ هذه ا ل م س ا ف ة ث ل ا ث ة أ م ي ا ل المقصود من ذلك أ ن يفارق عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق عليه الترخص وهو السفر و إ ذ ا فارق البلد و سافر مصيره ثلاثه ايام يكون سافر بالفعل و إ ن كانت ا ل م س ا ف ة لا تسمى م س ا ف ة قصر ل أ ن ه ا ليست هي ا ل ن ه ا ي ة قال و حدثني عن مالك عن نافع أ ن ه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر ا ل ص ل ا ة عن نافع أ ن ه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر ا ل ص ل ا ة نافع سمى هذا الخروج سفرا يقول توسعا و الا في الحقيقه لا يطلق اسم السفر في كلام العرب و لا يفهم من قولهم سافر فلان الخروج إ ل ى الميل و الميلين و الثلاثه مع ان هذا لفظ نافع و نافع معروف انه ليس من العرب نافع ليس من العرب فقوله سافر لا يدل على انه السفر الذي جاء جاءت حقيقته في لغه العرب و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عباس كان يقصر ا ل ص ل ا ة بمثل ما بين م ك ة و الطائف م س ا ف ة قصر ثمانين كيلو و في مثل ما بين م ك ة و عسفان كذلك و في مثل ما بين م ك ة و ج د ة كذلك بين م ك ة و ج د ة أ ك ث ر من ثمانين كيلو لكن ا ل آ ن بعد التوسع العمراني قصرت ا ل م س ا ف ة قال مالك و ذلك أ ر ب ع ة برود و ذلك أ ح ب ما تقصر إ ل ي فيه ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع ة برد ا ل م س ا ف ة م ت ق ا ر ب ة بين م ك ة و الطائف م ك ة و عثمان م ك ة و ج د ة م ت ق ا ر ب ة و كلها أ ر ب ع ة برد يقول مالك و ذلك أ ح ب ما تقصر إ ل ي فيه ا ل ص ل ا ة و هذا هو اختيار ا ل إ م ا م رحمه الله و به قال الشافعي و أ ح م د و ج م ا ع ة و عن مالك م س ي ر ة يوم و ل ي ل ة و هو اختيار ا ل إ م ا م ا ل م خ ا ر ي رحمه الله و قال أ ب و ح ن ي ف ة لا تقصر ا ل ص ل ا ة في أ ق ل من ثلاثه ايام و المقصود بهذا م س ا ف ة القصر لا ا ل م د ة التي إ ذ ا أ ج م ع المسافر و عزم على ا ل إ ق ا م ة فيها ا ل م د ة س ت أ ت ي لكن هذه هي ا ل م س ا ف ة و قال أ ب و ح ن ي ف ة لا تقصر في أ ق ل من ثلاثه ايام ثلاثه ايام ب ا ل ك ل و ا ت تقارب مائه و عشرين ك ي ل و لحديث لا تسافر ا ل م ر أ ة ث ل ا ث ة أ ي ا م الا مع ذ ي م ح ر م فسمى ث ل ا ث ة أ ي ا م سفرت و أ ج ي ب ب أ ن ه لم يسق لبيان م س ا ف ة القصر بل لنهي ا ل م ر أ ة عن الخروج وحدها ولذا اختلفت الفاظ الخبر جاء النهي عن السفر مطلق بدون محرم من غير تحديد وجاء النهي مخيد بيوم و ل ي ل ة وجاء النهي مخيد بثلاثه ايام واختلاف هذه المدد تجعل مفهوم العدد غير مراد يعني اختلاف المدد ا ل إ ط ل ا ق لا تسافر مره ا ل مع ذي محرم لا تسافر يوم وليله ا ل مع ذي محرم لا تسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م بلا محرم هذا التفاوت يدل على أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث وقائع ع ي ن ي ة كانه قيل النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ر أ يسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م بدون محرم فقال لا تسافر المراه ث ل ا ث ي ا بدون محرم ك ا ن ه قيل ل سافرت امراه يوم وليله بدون محرم وقيل له ان امراه سافرت بدون محرم وقال لا تسافر المراه بدون محرم بالاطلاق وهذا يدل على ان السفر سفر المراه من غير محرم حرام و السفر هو اصله البروز والخروج من البلد البروز والخروج من البلد من الاسفار ه و الوضوح فلا يجوز ل ا م ر أ ة أ ن تسافر تخرج من البلد ولا ميل واحد إ ل ا مع ذ ي م ح ر م ه ل أ ن مفهوم العدد غير مراد بدليل اختلاف ا ل أ ع د ا د قال ذلك لا يقصد الذي يريد السفر حتى يخرج م بيوت القريه كلها ان فعل عام البلد وعلى هذا جماهير العلماء أ ن ه لا يخرج ما لم يتلبس بالسبب الذي يقتضي القصر و لا يترخص إ ل ا إ ذ ا باشر السبب الذي من أ ج ل ه شرعت هذه الرخص فالمرء في بيته لا يسمى مسافرا المرء في بلده لا يسمى مسافرا إ ذ ن لا يجوز له أ ن يترخص و من ضمن البلد المطارات فلا يجوز له أ ن يترخص في مطار البلد ل أ ن ه تابع البلد و لا يفارق البلد إ ل ا إ ذ ا فارق المطار ف إ ذ ا طارت ا ل ط ا ئ ر ة من مطار الرياض قيل غادرنا الرياض نعم والمغادره لها صلاه معروفه واذا وقعت ا ل ط ا ئ ر ة في مطار الرياض قيل وصلنا الرياض فالمطار من الرياض لا يجوز ل ل أ ه ل الرياض أ ن يترخصوا فيه و ه و من عامر البلد لا يجوز لهم أ ن يترخصوا فيه بحال لم يتلبسوا بالسفر نعم إ ذ ا غادروا المطار تلبسوا بالوصل فجاز لهم الطرف أ ق و ل ذهب بعض السلف إ ل ى أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د السفر قصر ولا في بيته استنادا الى حديث أ ن س و أ ن ه أ ف ط ر ه في بيته لكن الحديث لا يسلم من مقالب و النصوص علقت الرخص على وصف إ ذ ا وجد هذا الوصف ثبتت هذه الرخص ما وجد الوصف ما ثبت الرخص قال مالك ولا يقصر الذي يريد السفر في ا ل ص ل ا ة حتى يخرج من بيت ا ل ق ر ي ة ولا يتم حتى يدخل أ و ل ب و ي ة ا ل ق ر ي ة أ و يقارب ذلك ا ل إ م ا م مالك كما ترون أ ك ث ر من ذكر أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة في م س ا ف ة القصر أ ك ث ر من ذكر أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة في ذكر ا ل م س ا ف ة التي تقصر ف ي ه ا ا ل ص ل ا ة وركز رحمه الله على ق ض ي ة أ ر ب ع ة برد رددها مرارا فدل على أ ن هذا ر أ ي و لو صح عنده في ا ل م س ا ف ة عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء لو صح في تحديد ا ل م س ا ف ة عنده عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام شيء لما تركه فدل على أ ن ه لم يثبت عنده شيء مرفوع في م س ا ف ة القصر نعم فهمهم من نهي ا ل م ر أ ة عن أ ن تسافر مسيره ث ل ا ث ة أ ي ا م و م س ي ر ة يوم و ل ي ل ة على كل حال جمهور الصحابه على هذا على التحديد ب أ ر ب ع ة برد و كونه ي ن ه م قال ا ل ص ح ا ب ة هذه تنهض ل ل إ ل ز ا م ب ا ل أ ر ب ع ة ا ل برد لا تنهض ل ل إ ل ز ا م بهذا و على كل حال جمهور أ ه ل العلم على التحديد و يرون أ ن فيه احتياطا ل ل ص ل ا ة و أ ك ث ر من يرى التحديد بما فيهم ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة التحديد ب أ ر ب ع ة برد يعني ثمانين كيلا فهذا هو قول الجمهور يبقى قول البخاري يوم و ل ي ل ة أ ر ب ع ي ن و قول ا ل إ م ا م ابي ح ن ي ف ث ل ا ث ة أ ي ا م م ا ئ ة و عشرين لكن ا ل أ ئ م ة الثلاثه على أ ن ه أ ر ب ع ة برد يعني ثمانين كيلوا و ا ل أ ص ل ما يطلق عليه سفر مطلق في النصوص فينبغي أ ن يفسر بالنصوص إ ن وجدت و إ ل ا ف ب ل غ ة العرب ل أ ن النصوص جاءت ب ل غ ة العرب و النصوص جاءت م ط ل ق ة ولذا يقول جمع من أ ه ل التحقيق أ ن ه يجمع ويقصر ويفطر ويترخص في كل ما يطلق عليه سفر لغته وهكذا ا ل ش أ ن في م د ة ا ل إ ق ا م ة في مكان واحد على ما س ي أ ت ي ويقول بهذا شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي و ر ج ع ه بعض أ ه ل العلم وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي به يفتي ب ا ل إ ط ل ا ق في ا ل إ ط ل ا ق في م س أ ل ة ا ل م س ا ف ة و في م س أ ل ة ا ل إ ق ا م ة م د ة ا ل إ ق ا م ة ثم ر أ ى أ ن ا ل م ص ل ح ة في اعتماد قول الجمهور ل أ ن ه أ ب ر ع ل ل ذ م ة و أ ح و ط ل ل ص ل ا ة دع ما يريب و كلا ما لا يريب كان هذا بيق يقين انك مسافر و هو قول جمهور أ ه ل العلم و يرى الشيخ أ ن ه أ ح و ط ل ل ص ل ا ة و أ ب ر ع ل ل ذ م ة فتخرج من ع ه د ة هذا الواجب بيقين أ م ا لو تركت ا ل م س ا ب ة و تركت ا ل م د ة لتقدير الناس الناس لا يستطيعون التقدير و القول ب إ ط ل ا ق السفر كما جاء في النصوص و ترك ذلك لتقدير الناس لا شك أ ن ه أ و ق ع في محظورات و لا يمكن تحديده ولو أ م ك ن تحديده بشيء يضبطه لما ترك الخلاف إ ل ى وقتنا هذا أ م يحسم ع ا م ة أ ه ل العلم على التحديد في ا ل م س ا ف ة وفي ا ل م د ة والنصوص جاءت م ط ق ة و ا ل ص ح ا ب ة حددوا والجمهور حددوا من باب الاحتياط ل ل ع ب ا د ة لهذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة للصيام للصلاه لهذه الشعائر التي اركان ا ل إ س ل ا م والقول ب ا ل إ ط ل ا ق والفتوى به لا شك أ ن ه أ و ق ع في محظورات فتجد الطالب يسافر السنين ويبقى يترخص خمس س ت عشر سنين يترخص مسافر النصوص م ط ل ق ة و أ ن ا مسافر وسوف ارجع إ ل ى بلدي و أ ي ض ا لو خرج ميل أ و ميلين أ و ث ل ا ث ة برز عن البلد ي ق ى المسافر ترخص ولا شك أ ن مثل هذا يفتح باب للمتلاعبين وهذا هو الذي جعل الشيخ رحمه الله يرجع عن القول شيخ ا ل إ س ل ا م إ ل ى قول الجمهور له يريد أ ن يطبق ما أ ث ر ه النبي ع ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م في الحج و ا ل ع م ر ة والقصر ذي ا ل ح ل ئ ف ة هذا من تمام اقتداره والا يخرج قوله الا ما يفيد قيض لو قلنا بهذا ا ل إ ش ك ا ل أن ا ل أ م و ر تضيع هم عندهم مسافات م ح د د ة في أ و ق ا ت م ع ي ن ة و م ن ض ب ط ة و إ ل ا ف أ ه ل العلم يقول و ن لو قطع هذه ا ل م س ا ف ة ب س ا ع ة له أ ن يترخص يعني هذا موجود في كتب ا ل ف ق ه ا م س أ ل ة ا ف ت ر ا ض ي ة في زمنهم لا يمكن أ ن تقطع في س ا ع ة لكن ا ل آ ن وقع تقطع في س ا ع ه بل أ ق ل من سنه قلنا ان يومين قاصدين أ ر ب ع ة ب ر د ث ا ن ي ن كيلو ا فاليوم الواحد نصف نعم و إ ذ ا قلنا اليوم أ ر ب ع ي ن كيلو واليومين ثمانين و ا ل ث ل ا ث ة على مذهب ا ل ح ن ي ف ة م ا ئ ة وعشرين أ س ئ ل ة مهمه يعني حول الموضوع يقول هل م س ا ف ة القصر تحسب من المنزل أم من أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة لا هي من أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة تحسب وهذا يقول هل ي س ت ح ل في السفر تخفيف ا ل ص ل ا ة أ و تقصير ا ل ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ر أ في السفر س و ر ة ا ل ز ل ز ل في الركعتين وعلى كل حال إ ذ ا م س أ ل ة تتبع النشاط إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن متعب يواجه م ش ق ة لا ب أ س ان يخفف والله ا م س ت ع ا ن يقول ا م ل بعيدا عن مكان سكني م ا ئ ة و ع ش ر ة كيلو هل يجوز جمع وقصر صلاته الظهر العصر بوقت الظهر نعم ا ل م س ا ف ة ك ا ف ي ة م ا ئ ة و ع ش ر ة كيلو هل صحيح أ ن الذهاب الى البدو بعد السكن ب ا ل ح ض ر من الكبائر أ م ان هذا خاص من المهاجرين للتبدي الذي يترتب عليه ترك ا ل ج ب ا ت كالجمع والجماعات لا يجوز اللهم إ ل ا في أ و ق ا ت الفتن التي يخشى فيها ا ل إ ن س ا ن على نفسه فيوشك أ ن يكون خير مال المسلم قلم يتبع بها شعب الجبال هذا السؤال يقول بعض طلاب العلم يتناقلون أ ش ر ط ه فيديو وسيديات في مما تسمى بجهاديه ا ل ما تجمعنا ج ه ا د ي ة يحتفظون بها وفيها ما أ خ ر ج ه اصحابه بعض أ ص ح ا ب التفجير وكفروا فيها كلام ي ق و ل ه المقصود أ ن اعتقاد مثل هذا العمل جهاد هذا ط ل ع ل وفهم خاطئ لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة يعني الافساد في ا ل أ ر ض يسمى جهاد هذا إ ف س ا د وليس بجهاد الجهاد شعيره من شعائر الدين م ع ل و م ة في الدين لا يستطيع أ ح د أ ن يوقفها فهي م ا ض ي إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لكن ليس هذا هو جهاد نعم باب ص ل ا ة المسافر ما لم يجمع مكثا حدثني أ ح ي ى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أ ص ل ي ص ل ا ة المسافر ما لم أ ج م ع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي ع ش ر ة ل ي ل ة وحدثني عن مالك عن نافع أ ن ابن عمر رضي الله عنهما أ ق ا م ب م ك ة عشر ليال يقصر ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن يصليها مع ا ل إ م ا م فيصليها بصلاته يقول رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر ما لم يجمع يجمع يعزم على المكث والإقامة قال حدثني يحيى عن مالك يعني صلاة المسافر ما دام مسافرا ما لم يجمع يعزم والإقامة قال الإقامة الله تعالى صلاة المسافر لم على المكث مالك صلاة المسافر لم على رحمه مسافرا ما ما دام ما باب عن في مكان معين م د ة حددها الجمهور ب أ ر ب ع ة أ ي ا م يقول حدثني يحيى عمالك عن ا بن شياب عن سالم عبد من ع بن د الله عبد الله بن عمر كان يقول أ ص ل ي ص ل ا ة المسافر ما لم اجمع مكثا يعني ما لم اعزم على ا ل إ ق ا م ة و إ ن حبسني منعني ذلك اثنتي ع ش ر ة ل ي ل ة ل أ ن حكم السفر لم ينقطع بل أ ك ث ر و بقي ابن عمر س ت ة أ ش ه ر يترخص ل أ ن ه حبسه الثلج ف إ ذ ا لم يعزم على ا ل إ ق ا م ة في هذا المكان أ ر ب ع ة أ ي ا م ف أ ك ث ر ف إ ن له أ ن يترخص إ ذ ا كان لا يدري متى يخرج له أ ن يترخص و لو أ ق ا م في مكان من غير طوعه و لا اختياره كما حصل لابن عمر لما حبسه الثلج له أ ن يترخص الاشكال فيما إ ذ ا لو عزم على المقام في مكان بطوعه واختياره م د ة أ ر ب ع ة أ ي ا م ف أ ك ث ر ف إ ن ه حينئذ لا يترخص في قول ا ل أ ك ث ر وحدثني عن مالك عن نافع ب ن عمر ان ابن عمر أ ق ا م ب م ك ة عشره ليال يقصر الصلاه الا يصليها مع ا ل إ م ا م فيصليها في بصلاته ت ا م ة أ ق ا م ب م ك ة عشر ليال يقصر ا ل ص ل ا ة إ ق ا م ت ه ب م ك ة محدده ة عشرين ص ل ا ة فقط يقول الشيخ ب ن باز رحمه الله في تعليقه على م ت ح الباري المحفوظ أ ن ه صلى الله عليه و سلم صلى ب م ك ة قبل التوجه إ ل ى منى عشرين ص ل ا ة فقط أ و ل ه ا ظهر اليوم الرابع و آ خ ر ه ا فجر اليوم الثامن و أ م ا فجر اليوم الرابع فمختلف و فيه ف أ ه ل العلم أ خ ذ و ا من هذه العشرين ا ل ص ل ا ة التي أ ق ا م ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه ا حد فاصل في الفرق بين السفر و ا ل إ ق ا م ة و أ ن من عزم على ا ل إ ق ا م ة بمكه اربعه ي م باي مكان في مكان ما أ ر ب ع ة أ ي ا م ف أ ك ث ر أ ن ه لا يترخص و من أ ق و ى أ د ل ت ه م إ ذ ن ه صلى الله عليه و سلم المهاجرين ب ا ل إ ق ا م ة بعد تمام نصفهم ثلاثه ايام مع انه لا يجوز للمهاجر أ ن يقيم في البلد الذي هاجر منه ف إ ذ ن ه ث ل ا ث ة أ ي ا م يدل على جواز المكه ثلاثه ايام و ان حكم الثلاثه ايام تختلف عن الاربعه فدل على ان الاربعه ممنوعه بالنسبه للمهاجر مع انه ممنوع من الاقامه اذن الاربعه ا ق ا م ه اقام بمكه عشره ليال يقصر ا ل ص ل ا ة الا ان يصليها مع الامام ان ابن عمر اقام بمكه عشره ليال يقصر الصلاه لانه لم ينوي اقامه لماذا ل أ ن ه لونه ا ل إ ق ا م ة دخل في الممنوع ل أ ن ه لا يجوز له ان يقيم في البلد الهاجر منه أ ك ث ر من ثلاث الا ان يصليها مع ا ل إ م ا م و يصليها ت ا م ة ب ص ل ا ة ا ل إ م ا م ل أ ن المسافر إ ذ ا اهتم بمقيم لزمه ا ل إ ت م ا م اذا اهتم المسافر المقيم لزمه ا ل إ ت م ا م و الله أ ع ل م و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله